وَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرى والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تحتدون وعلامات وبالنجم هم يحتدون أفَمَن يَخْلُقُ كَمَنَ لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَا غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُصِلُّونَ وَمَا تَلْنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلمون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 فسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء.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 وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّةَ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُ الَّذِي يَخْتَرِفُونَ فِيهِ وليعلم الذين كفروا أَنَّهُمْ كانوا كاذبين إِنَّمَا قولنا لشيء إِذَا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبرك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن قلتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَعُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعَجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا يروا مَا ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من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 ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنْ عَمَّا عم كُنْتُمْ تَفْتَر وَإِذْ جَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مُنْصَرِفًا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 ولكن يؤخرهم إلى اجل مسمى فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أرسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم فرطون تالله لقد اسلنا الى امم من قبرك فزين له الشيطان اعمالهم فزين له الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 لَبَنًا خالصًا سائِغًا لِالشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَ وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ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 وهو كلٌ على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقَرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها وأشعارها أثاثوا ومتاعا إلى حين.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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا رَبَّنَا هؤلاء شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون امه هي أربا من امه إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيينه حياة طيبة فلا نحيينه بأحسن ما كانوا يعملون.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 فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام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 ولا تحزن عليهم ولا تَكُ في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون